خلاف فذكر النجاسات والتي هي بول الادمي وغائطه الا ذكر الرضيع كذلك نعم لعاب كلب وروث طبعا وهذا الروث مقيد بما لا يؤكل لحمه ودم حيض نعم ولحم وخيم مما لم يذكره المؤلف وهو محل اتفاق واجماع بين اهل العلم نعم من يذكرنا نعم لا لا لا بحل اجماع على نج... يعني واتفاق على نجاسته المذي المذي الودي نعم نعم الجلد غير المدبوغ جلد الميتة إذا لم يدبغ هذا أيضا نجس كذلك الميتة إذا قلنا الميتة يدخل فيها الجلد فالاصل أن نقول الميتة سوى ميتة الآدم وميتة البحر وما لا نصل له سائلة. كذلك الدم المسفوح كذلك الدم المسفوح أيضا أجمع العلماء على نجاسته يزاد على ذلك أيضا دم الاستحاض لأنه كدم الحيض قال وفيما عدا ذلك خلاف وتقدم الكلام في المسائل التي اختلف فيها العلماء فمنها المني والراجح أنه طاهر كذلك نعم توقفنا في المسألة فقط نعم يضاف إلى هذا أيضا وإن كان لحوم الحمر الأهلية والراجح فيها أنها نجسة وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر بعث أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس في يوم خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية وجاء في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم التعليل فقال إنها ريجس أي إنها نجسة وهذا محل اتفاق بين أهل العلم نجاسة لحم الحمر الأهلية وروثه وبوله ودمه هذه نجسة باتفاق عند أهل العلم فلحوم الحمر الأهلية محرمة وانما اختلف العلماء في بدن الحمار الأهلي الحمار الأهلي هو الذي يعيش مع الناس أما الحمار الوحشي فهذا حلال وطاهر الحمار الأهلي الذي يعيش بين الناس هذا اختلف العلماء في بدنه هل هو طاهر أم نجذ والقول الراجح أن جسم الحمار الأهلي وكذلك يلحق به قياسا البغل لأنه متولد من الحمار ومن الحصان هذا أيضا يلحق بالحمار الاهلي الصحيح في بدنه أنه طاهر فما يفرزه البدن من عرق فهو طاهر كذلك ما يخرج من فمه من لعاب ونحوه فهو طاهر كذلك ما يخرج من أنفه كالمخاطئ ونحو ذلك هذا كله طاهر لأنه لا دليل على نجاسته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وكان الصحابة يركبون الحمار ومع ذلك لم يأمرهم بالتوقي من هذه الفضلات فهذا يدل على طهارتها لأنهم يشق عليهم التحرز من ملامسته فالإنسان يركب على الحمار والحمار في فصل الصيف مثلا يعرق كذلك قد يعني الحمار قد يعني يصاب ببلل جسمه يتبلل بالماء يغسل مثلا فهذا لو قلنا بأن شعر الحمار أو ما يفرزه البدن أو بدنه كله نجس لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ملامسته. فلما سكت عن هذا دل ذلك على أنه طاهر كذلك مما يدل على طهارته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم فبين العلم قال ليست بنجس ثم علل فقال فإنها من الطوافين عليكم هذه العلة التي هي الطواف والملابسه إذا وجدت في أي حيوان فهو طاهر لماذا؟ لأنه إذا كان من الطوافين فهذا يتحرز ويشق علينا أن نتحرز منها فهذه الهرة أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ملامستها لأنها يشق التحرز منها فمن باب التخفيف على المكلفين قال عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس ثم ذكر العلة هذه العلة موجودة في الحمار ولا غير موجودة الطواف موجودة واكثر يعني الانسان ربما يعني يكون مع الحمار اكثر خاصة في البوادي اكثر من كونه مع الهرة فمن باب اولى ان يخفف في امر الحمار وفي بدله مقارنة مع الهره فهذه هي العلة العلة هي الطواف خلافا لمن قال من أهل العلم إن العلة هي الحجم يعني حجم الحيوان بعضهم قال كالسنور أو كالهرة فما دون ذلك هذا طاهر إذا كان أكبر فهو نجس هذا ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما علل عليه الصلاة والسلام بأمر واحد بقطع النظر عن الحجم صغير ولا كبير هذا لا يهم المهم العلة هي الطواف فمتى وجدت الفأر مثلا في بعض البيوت هو من الطوافين يعني داخل خارج بعض البيوت هل نقول بأنه نجس نقول لا إذا كان حي فهو طاهر لكن إذا مات صار نجسا لكن ما دام حي ما دام حيا فهو طاهر ولأن صاحب البيت يشق عليه التحرز منه وهكذا فكل حيوان إذا لكن إذا كان مثلا الهرة في منطقة ما لم تكن أليفة لا تعيش في البيوت هنا نقول بأن العلة فيها منتفية ليست من الطوافين فحينئذ تكون نجسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذكر العلة فلابد أن يكون هذا الحكم مرتبطا بهذه العلام الآن هذا القول بطهارة ما يفرزه بدن الحمار الأهلي وكذلك البغل هو القول بطهارة ذلك ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وهو القول الصحيح في هذه المسألة فهذه تضاف إلى النجاسات لحوم الحمر الأهلية لأن الحديث صريح فيها من المسائل التي اختلف العلماء في نجاستها الخمر هل الخمر طاهرة أم ناجسة أكثر العلماء جمهور العلماء على أن الخمر نجس واستدلوا على ذلك بدليلين الدليل الأول هو قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام هذه المعطوفات كلها أخبر عنها بأنها رجس فقالوا هذا يدل على نجاستها استدلوا أيضا بقوله تعالى في أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا لأن خمر الآخرة في الآخرة المؤمن يشرب الخمر في الآخرة لكنها ليست كخمر الدنيا لا تسكر وليس فيها ما في لا, لا يشعر الإنسان بألم في رأفه كما ورد في وصفها في القرآن الكريم من أوصافها أنها طهور وثقاهم ربهم شرابا طهورا قالوا فمفهوم هذه الآية أنه شراب الدنيا ليس طهورا فإن لم يكن طهورا فهو نجس هذا يعني ما احتج به الجمهور في بيان نجاسة الخمر وذهب جماعة من أهل العلم منهم ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك والليث بن سعد وإسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي وغيرهم من اهل العلم ذهبوا الى طهاره الخمر قالوا الخمر طاهره وانما نجاستها معنويه ليست نجاسه حسيه المقصود بالنجاسه هنا انها تنجس العقائد تنجس القلوب وتنجس الاخلاق هذا هو المقصود بقوله تعالى فانها رجس وأما الآياء فقالوا ليس المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحسية لأن النجاسة عند العلماء قد تكون يقسمها إلى قسمين نجاسة حسية كالبول والغائط ومشبه ذلك ونجاسة معنوية كالشرك مثلا إنما المشركون نجس قال تعالى إنما المشركون نجس وقال فاجتنبوا الرجسة من الأوسان الآن لو لمس الإنسان المسلم لمس صنما أو صليبا هل تتنجس يده؟ لا تتنجس. يعني قطعاً فهو لا يؤمر بأن يغسل يده. كذلك إنسان إذا تزوج بمرأة كتابياً من أهل الكتاب هي كافرة. والله زوجها قال إنما المشركون نجس. الآن كلما يعني ااا صنع طعاماً يجب أن يغسل هذا الطعام لأنها نجسة يدها نجسة. لا هذا قطعاً أنه ليس المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحصية وإنما المراد بها النجاسة المعنوية أي أنهم أنجاس في قلوبهم في عقائدهم في أخلاقهم ماذا المقصود بالنجاسة هنا فالنجاسة تطلق بما على النجاسة المعنوية وعلى النجاسة الحصية قالوا فالمراد بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قالوا رجس يعني رجس معنوي. ما هو الدليل على هذا التوجيه قالوا لأن قوله تعالى رجس هذا خبر على الخمر وما عطف عليه ومعلوم أن ما عطف على الخمر ليس نجسا نجاسة حسيه الميسر القمار نجس نجاسة حصية ولا معنوية معنوية نجاسة القلب كذلك الأمصاب هي للتماثيل هل هي نجسة النجاسة أينية؟ إنسان لو كان يمس صنم خلاص يروح لابد أن يصلي يده هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام وإنما المقصود بالنجاسة هنا المعنوية قالوا فلما كانت هذا اللفظ هذا الخبر أخبر به سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر والأنصاب والأذان وهي كلها متعاطفة دل على أنها أن الحكم واحد فلا نفرق مقولش لا فإنها رجس في الخمر نجاسة حسية وفي الميسر نجاسة معنوية هذا تفريق لا دليل عليه هذا تحكم حينئذ كان هذا هذه المعطوفات المتتالية دليلا يصرف لفظ رجز من النجاسة الحسية الى النجاسة المعنوية فتفسر بها لا سيما وان الله تعالى في هذه الاية فسر فسر الرجز فقال فإنها فانه رجز من عمل الشيطان فسرها بانها نجاسة حسية هي من عمل الشيطان وعمل الشيطان ما هو تنجيس القلب تنجيس المعنوي قالوا فهذا التفسير في الآية يدل على أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، وأما استدلالهم بقوله تعالى وهذا ذكره أحد يعني العلماء المتأخرين أو المعاصرين هو الشيخ محمد لمن الشنقيطي في أضواء البيان ذكر هذا الدليل قال الدليل على ذلك أيضا هو قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا وهذا في الواقع لا حجة فيه. لا حجة فيه لماذا كيف نرد هذا الاستدلال من عنده جواب لأننا الآن لم يعني أجد من رد على هذا الاستدلال لأنه يوجه على أنه دليل لهم لا عليه كيف لأنه بما أنه وصف الله عز وجل الخرق بل في الجنة, في, الجنة في, الجنة في الجنة وكذلك يمكن أن يقصد فيه لأنه هو في الدين ولو وصف صح صحيح يقال أنه في الجنة لا, لا الذي أراه والله أعلم هو أنه استدلال بمفهوم المخالفة ومعلوم أن مفهوم المخالفة تقدح عليه قوادح منها مقام الامتنان العلماء يقولون إذا كان في معرض الامتنان امتنع اعتبار مفهوم المخالفة مثلا يقول الله تعالى وتأكلون منه لحما طريا يعني من البحر هل مفهومه أن لحم البحر لو جعل قديدا يحرم اكله لا مع أن الآية لو أخذنا مفهوم الآية يقولون بأن وإذا يستخرجون منه لحم طري الذي يجوز من البحر واللحم الطري أما اليابس فلا يجوز لكن العلماء قالوا هذا إذا ورد في سياق الامتنان يعني يمن الله عز وجل على عباده هذا مقام الامتنان لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة يعني مفهوم مخالفة لا يؤخذ به في مقام الامتنان كذلك في هذا الموطن هو في مقام الامتنان على أهل الجنة ويمتن عليهم بأنه سقاهم شرابا طهورا فحينئذ لا يحتج بهذا المفهوم يعني هذا الذي يعني أرى في الجواب عن هذه الآية ثم لو لم يرد يعني هذا الجواب لكان مذهب القائلين بالطهارة هو الراجح لماذا؟ المؤلف مثلا المؤلف او شارح احتجوا بدليل ثالث قالوا الاصل براءه الذمه والاصل في الاعيان الطهاره فلا نقول بنجاسه شيء الا بدليل صحيح صريح قالوا وليس هنا دليل صحيح صريح على نجاسه الخمر فنكتفي وناخذ بالاصل وبالبراءه وهذا دليل سالب لكن عندنا دليل موجب دليل ليس مجرد استصحاب الأصل فقط لا بل عندنا ادله موجبة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر كثر الناس ما كان عندهم من أوعية الخمر أراقوها في الطرقات وفي اسواق المسلمين لو كانت نجثة لما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأن لأنه من المعلوم في الشريعة أن إلقاء النجاس في طريق المسلمين وفي أسواق المسلمين محرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعينين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم فالتخلي في طريق الناس يعني إنسان يقضي حاجته في طريق الناس ينجس هذا الطريق أو ينجس المكان الذي يستظل فيه الناس هذا آثم عاصي والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الفعل فكيف يعني يبيح لهم إراقة الخمر وهي نجسة لو كانت فعل نجسة كيف يبيح لهم إراقتها في طرق المدينة وفي أسواقها لسيما وأن لها رائحة كريرة رائحة تنتشر فهذا يدل على عدم نجاستها لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعني يسكت عن امر كهذا لو كانت نجسا لنهاهم كذلك مما يدل على طهارتها وهو دليل موجب ايضا انه لما حرمت الخمر لما حرمت هذه الخمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابه بغسل الاواني مع انهم كانوا يستعملون الخمر كانوا يستعملون الخمر في أوانيهم في في هذه الأقداح التي كانوا يستعملونها في الشرب، لكن عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بغسل الأواني في حين أنه لما حرمت لحوم الحمر الأهلية أمرهم بكسر الأواني جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر لما رأى القدور تغلي من لحوم الحمر الأهلية أمرهم بكسر الأواني فقالوا يا رسول الله أو نغسلها قال أو يغسلها فأذن لهم بغسلها في أول الأمر أمرهم بكفرها ثم لما استأذنوا في الغسل أذن لهم بغسلها فلماذا لم يفعل ذلك مع الخمر ولم يأمرهم بغسل أواني أواني التي تشرب فيها الخمر؟ قالوا هذا دليل على أنها طاهرة طبعا النفوس تنفر من الخمر إنسان لا يمكن نأتيك أنا ربما تصيبك قطرة من الخمر إنسان يستعجل في إزالتها لكن هذا لا يعني أنها نجسة هي نجسة تنجس العقائد تنجس الأخلاق تنجس القلوب هذا هذا لا شك فيه لكن هي في ذاتها لو أصابت يعني الثوب للبدن نقول بأنه استقدارا تزال نزيلها استقدارا لكن لا دليل على نجاستها ويلحق بها ما كان مسكرا مما هو في معناها كالحشيشة مثلا المسكرة هذه الحشيشة المسكرة طاهرة هي محرمة اجماعا لكنها طاهرة ليست نجسة على القول الصحيح ولا فرق في ذلك بين ما هو جامد وما هو مائع يعني سائل كالخمر كذلك الكحول الكحول مسكر. لا أتكلم يعني هناك ربما الكحول الطبي هذا لا يسكر بعض أنواع الكحول الطبية لا تسكر لكن الكحول بصفة عامة مسكر لأنه بعض الناس يقول كأن لا أضع الخمر، لكن الكحول عادي. إذا قلت بينجاتس الخمر يترتب عليه أنك لا تستعمل حتى هذا الكحول في العلاج. الكحول لا أتكلم عن الكحول الذي لا يسكر، عن كحول مسكر. ولذلك في الأصل فيه أنه الأصل الطهارة أنه طاهر. والآن هل يجوز استعمال الكحول؟ مع إنه محرم، الكحول محرم، حرام، لأنه مسكر، لأنه خمر، حتى لو كان طاهرا فهو حرام، فهل يجوز لك استعماله في العلاج لأن حدث يعني إشكال نعم عند المعاصرين هل يجوز أم لا يجوز؟ بعضهم أجاز، بعضهم حرم، نعم. نعم إذا هم أكثر أهل العلم لم يحرموه من جانب الضرر الطبي لأنه هو في الواقع معقم يعني ربما ضرره خفيف مقارنة مع نفعه لكن الصحيح في هذه المسألة هو الجواز الجواز حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تداوي بالخمر ماذا قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي أو شفاءكم فيما حرم عليكم لكن ما المقصود هنا؟ العلماء يفرقون يعني وهذا أمر مهم لابد أن تنتبهوا إليه العلماء يفرقون في التداوي بالمحرمات مطلقا كل المحرمات بما في ذلك شحم الخنزير ولحمه هذه المحرمات كلها لا يجوز التداوي بها في حال ويجوز التداوي بها في حال أخرى فإذا كانت هذه المواد تستعمل استعمالا خارجيا فهذا جائز كطلاء الجلد مثلا ينسان مثلا مصاب جلده مصاب وإنما يكون شفاء هذا الداء إلا بما يدهن به الجلد باشياء نجسة نقول هذا جائز وهذا هو الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية فرق بين الامرين قال لا يجوز التداوي بالمحرم اذا كان يدخل الى الجوف عن طريق الشرب وعن طريق وما شابه ذلك عن طريق الحقن هذا لا يجوز اذا كان يدخل الى الجسم اما اذا كان في, في, في الجلد فقط يستعمل استعمالا خارجيا بحيث يمكن ازالته بالماء انسان مثلا يستعمل هذه النجاسة فاذا اراد ان يصلي قام وغسل هذا أزال هذا النجاسة هذا يجوز لكن إذا كان يستعمله استعمالا داخليا هذا هو الذي يرد فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وفي قوله إنها داء وليست بدواء هذا يعني تفصيل شيخ الإسلام من تيمية يرى هذا الرأي وهو الرأي الصواب والله أعلم نعم نعم نعم سمعت بهذا بأن له يعني بعض الأضرار نعم وإن كان ربما هذا الذي بالنسبة الذي يستعمله استعمالا يعني مكثفا أما إذا كان هذا الاستعمال على قلة الإنسان يحتاج إليه أحيانا يصاب ربما بجروح تحتاج إلى تعقيم وليس ثم مادة أخرى تقوم مقام هذه المادة لأن لابد أن نعلم هناك مواد إذا وجدنا مادة تقوم مقامها وهي خير منها وأطهر منها هنا المادة القديمة لا يجوز استعمالها لكن ما دام ليس عندنا إلا هذه المادة مثلا الأنسلين مصنوع من شحم الخنزير وهو حرام ولا يجوز تداوي به وليس مد... مرضى بالسكر وشان قولونهم موتوا لا الآن عندنا علاج واحد فقط وهو هذا الحقنة المصنوعة من, هذا من شحم الخنزير ما دام أن حياة هذا المريض تتوقف على استعمال هذا الدواء يستعمل هذا الدواء لكن إذا ظهر دواء آخر ليس فيه شحم الخنزير نقولوا لا الآن توقف من هذا الدواء وانتقل إلى الدواء الطاهر فهذا يجوز استعماله لدفع الضرر عن الجسم دفعا للضرورة لأنه بعض الناس قال كلا يفوز يعني هكذا ما دام إنه هو داء وليس بدواء نأخذ الظاهر الحديث لكن الحديث لم يرد هكذا حتى في باب الضرورات لا حديث النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على ظاهرها لكن إذا ورد هذا العلاج مثلا يتعلق بأمر قد يؤدي إلى فقدان الحياة أو إلى فقدان جزء من البدن أو إلى ضرر كبير أو ألم كبير، فمثل هذا الحالة نقول يجوز استعمال هذا الشيء المحرم من أجل دفع هذا الضرر الأكبر. يعني فلا بد هذا، نفهم هذه المسائل المقصود بها لما قال العلماء بتحريم استعمال مثلاً شحن الخنزير، لكن مستفما دائماً. ما كان الإنسان مضطرا إليه فما دام ليس عندنا إلا هذا الدواء نستعمل هذا الدواء نعم ذكرنا الدليل الثاني ما هو الدليل الثاني على طهارة الخمر النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما حرمت الحمر الأهلية أمرهم بغسل الأواني بكسل الأواني ثم أذن لهم في غسلها. لكن الخمر لما حرمت لم يأمرهم بذلك. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن الناس محتاجون إلى معرفة الحكم. أهل المدينة كلهم لا يعرفون الحكم. كانت الخمر مباحة إباحة عقلية ثم حرمت فلا بد أن يعرفوا حكمها. فهذا الحكم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بغسل الأواني وتنظيفها. كذلك لا شك أن النصارى النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب أهدي له ودعي إلى طعامهم ويحتمل أن يكون في هذا عن الإناء قد شربوا فيه الخمر قبل ذلك لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل آنيتهم إلا من باب ورد في بعض الأحاديث الأمر بغسل آنية أهل الكتاب إذا لم يجد يعني أمر بغسلها هذا من باب الابتعاد عن معاملة أهل الكتاب يعني حتى لا يتعامل المسلم مع أهل الكتاب حتى يبتعد عنهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام اجتنابهم وإلا فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه شرب من مزادة امرأة مشركة مر بمرأة مشركة لها مزادة هي الضاوية التي يوضع فيها الماء فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن المرأة مشركة وقد تكون وضع هاد أصلا هذه الراوية يعني أشياء أصلا لا هي فيها توضع فيها الماء لكن هي أصلا ميتة الحيوان ميت لأن ذبائح المشركين في حكم الميتات وهذا الراوية قد ربما وضعت فيها الخبر لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل شربوا أمر الصحابة أن يشربوا منها وسقوا يعني تفل فيها عليه الصلاة والسلام فبورك لهم في ذلك الماء حتى شربت منه البهائم المهم هو أن الخمر لا دليل على نجاستها فالأصل الطهاره كذلك عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنجاستها هذا يدل على أنها طاهرة ونحن نعلم بأن عندنا قاعدة الأصل في الأشياء الطهاره ولا تثبت نجاسة شيء عين من الأعيان إلا بدليل صحيح صريح يدل على النجاسة وإلا تمسكنا بالأصل وتمسكنا بعموم الأدلة الدالة على أن ما خلقه الله في هذه الأرض إنما خلقه لينتفع به الناس ونحن إذا قلنا نجاسة معنى ذلك حرمنا عليهم الانتفاع بها فنكون قد حرمنا ما أباح الله وفي ذلك تضييق على المكلف فالأصل هو الطهارة طبعا وثم مسائل أخرى ربما يعني وقع فيها الخلاف بين أهل العلم لكن نكتفي بهذه المسائل ليذكر المؤلف الأصل في الطهارة أقرأ لما في كلام المؤلمات بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى والأصل الطهارة فلا, فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه هذه قاعدة مهمة جدا هذا أصل نافع إنسان يأخذ هذا الأصل يكون دائما في ذهنك الأصل في الأشياء الطهارة الشيء كلها اي شيء تلقاه مثلا شيء جديد لم تره من قبل نبات ولا شيء مطعوم ولا ملبوس انت عندك اصل في ذهنك وهو الاصل الطهارة الانسان اذا جاء قال هذا ما تلبس هذا الشيء لانه نجس ما هو الدليل لابدك تك دليل نجس لانه مثلا ميت غير مدبوغه ومشابه هذا لكن ما دام عندوش دليل عندنا الاصل نقول الاصل الطهارة اصول الشريعه وفروع الشريعه وجزئياتها كلها تدل على ان الاصل في الاشياء الطهاره الله عز وجل قال في القران وخلق لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه يعني هذا ما هو موجود في الارض كله خلق لنا خلق للمكلف للانسان خلقه الله عز وجل لينتفع به الإنسان فإذا جاء إنسان وقالك هذا حرام وهذا نجس يا أخي الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض كله وكله مباح إلا أشياء محرمة معينة الحرام محدود مثلا لو نظرنا إلى الخمر إلى المشروبات ما هو المشروب المحرم نوع واحد خمر الباقي كله حلال كم عدد المشروبات أبدأ بالموروح الماء هذه المشروبات التي تباع الآن في الأسواق كلها حلال المشروب العنب ومشروب البرتقال ومشروب كذا وكذا عدد لا يحصى كله حلال نوع واحد فقط حرام وهو الخمر اللحوم أيضا لحوم البحر كلها حلال لحوم طيور كلها حلال إلا ما له مخلب لحوم الحيوانات كلها حلال إلا ما له ناب شوف عدد ما أباح الله ثم تنظر إلى المحرمات أشياء قليلة فهذا يدل على أن الأصل الإباحة والأصل الحل والله عز وجل ما حرم شيئا إلا لما فيه من الأضرار كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالله عز وجل يحرم كل خبيث ويبيح كل طيب فإذا دعا إنسان جاء وقال كذا حرام يا أخي ما هو ذليلك لابد أن يقدم الدليل لأن كليات الشريعة وجزئياتها تدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء إذا قلنا هذا الشيء نجس هذا يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع يعني سنكلف الناس بحكم شرعي هذا الحكم الشرعي ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأصل براءة الذمة لا سيما في الأمور التي تعم بها البلوى الأمور التي تنتشر وتعم بها البلوى ويحتاج الناس إليها فهذه لو قلنا لهم هي حرام لكان في ذلك تضييقا على الناس في معيشتهم لو كان يعني كل مساله نقول فيها بأهوائنا او ربما ببعض الاجتهادات بانها او بالقياس نقيس هذه المساله على هذه المساله ونتوسع في القياس في التعبادات حينئذ سنحرم اشياء كثيره تعم بها البلوى في التي تعم بها البلوى هذه يرخص فيها الاصل فيها انها البراءه الأصل براءة الذمة من الاشتغال بهذا التكليف نعم النبي عليه الصلاة والسلام بين نجاسات الله عز وجل بينها في القرآن بين شيئا منها والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما بقي في أحاديثه عليه الصلاة والسلام وأما المسائل التي سكت عنها فلم يذكر أنها نجثة فهذه الأصل أنها معفو عنها وأنها طاهرة لأنها لو كانت ناجفة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم مدام أنه لم يبين معنى ذلك أنها معفو عنها فحينئذ لا يجوز للإنسان والمكلف أن يحكم بنجافة شيء بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال يعني إما أن إنسان هذا الذي يعني ربما يصدر منه إما أنه له رأي فاسد يعني اتبع القياس واتبع الرأي وترك الدليل وحينئذ هذا اذا اتبع رأيا فاسدا فهو آثم اذا ترك الدليل واتبع رأي الفاسد واما ان يقع في الخطأ بسبب الغلط في الاستدلال يعني لا يعرف كيف يستدل فيأتي نص في مسألة معينة مثلا في الخمر او في المني فيقول بأن الخمر نجس مع أن الأدلة تدل على خلاف ذلك يقول مثلا المني نجس مع أن الأدلة تدل على طهارته فحين فحينئذ يكون هذا الخطأ في طريق الاستدلال يعني في كيفية الاستدلال ويظهر ما يتنجس بغسله نعم <تصفيق> الآن المؤلف بعد أن ذكر النجاسات بين كيف نطهر هذه النجاسات وتقدم معنا في أول باب كيفية تطهير بعض النجاسات أولها لعاب الكلب كيف نطهره نغسله سبعا لا هم بالتراب هذا كيف يعني كيفية تطهير هذا فيما ورد فيه النص لعاب الكلب ورد فيه النص المبين لكيفية تطهير نجاسته كذلك ورد بيان كيفية تطهير بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم وهو أن يكون بالنضح يعني بحيث أننا يعني نملأ المكان بالماء دون أن يتقاطر وهذا باب النجاسة المخففه كذلك مثله المذي كيفية تطهير المذي أن يغمر أيضا بالماء ليش طر فيه الغسل كذلك مما ورد في كلام المؤلف في بيانه ومما تقدم تقدر في الدروس الماضية مما من كيفية تطهير تطهير النجاسات نعم الدباغ فجلد الميتة كيف نطهر جلد الميتة بالدباغ فإذا دبغ الإهاب فقد طهر كذلك بين صلى الله عليه وسلم كيف نطهر كيف تطهر المرأة ثوبها من دم الحيض فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه فهذا بين فيه عليه الصلاة والسلام وقد تقدم هذا كله في الدروس الماضية تقدم بيان كيفية تطهير بعض النجاسات قال المؤلف ويطهر ما يتنجس بغسله فإذا أصيب شيء بنجافة وكان هذا الشيء مما يمكن غسله مما يمكن غسله لأن هناك أمور لا يمكن غسلها مثل الأرض إذا كانت ترابا كيف تغسل إذا كانت رملا كيف تغسل هذه لا تغسل الماء إذا كانت في بئر كيف يغسل هذا لا يغسل هذا سيأتي بيان كيفية تطهيره فبدأ أولا بما يمكن غسله هذا كيف إذا كان الشيء يمكن غسله كيف يطهر تطهيره من النجاسة يكون بغسله أن يغسل وهذا الغسل هل له عدد معين عدد غسلات معينة الجواب لا إلا في لعاب الكلب فقد ورد فيه أنه يغسل سبع مرات أما في النجاسات الأخرى فلم يرد فيها ذكر للعدد فمتى زالت النجاسة بالغسله الاولى الأولى الثانية أو الثالثة أو العاشرة المهم متى زالت عين النجاسه وزال أثرها فإن هذا الشيء قد تطهر وهذا بحسب كثرة النجاسة وقلتها كذلك بحسب الشيء الذي وقعت عليه النجاسة لأنه إن كان صلبا لا مسام له فإنه أسهل في إزالة النجاسة من الشيء الذي له مسام، كالصوف مثلا والثياب هذه تتخللها النجاسة تدخل فيها النجاسة تحتاج إلى دلك إلى حك إلى ربما أن تكثر عليها الماء حتى تزول فهذه النجاسة متى زالت النجاسة؟ تزال عينها وأثرها وأثرها هو إما لون أو طعم أو ريح هذه النجاس. النجاسة لها عين ولها أثر هذا الأثر هو أحد ثلاثة اثار إما الطعم إما اللون إما الرائحه أما الطعم والرائحة فإذا بقي في يعني والطعم خاصة بقاء الطعم لكن الانسان اذا أصيب, اصيب ثوبه بنجاسه فاذا وجد طعم النجاسه في هذا الموضع حيرس هذا ثم يعني يجد طعم النجاسه فيه معنى ذلك ان النجاسه موجوده لانها لو ذهبت لا ذهب الطعم كذلك الريح ما دام ان الرائحه موجوده فبعض أجزاء النجاسة موجودة إلا إذا كانت هذه رائحة لا تزول وكانت قوية جدا. هناك بعض النجاسات رائحتها قوية جدا بحيث حتى لو غسلت مرارا وذهب عين النجاسة وأثرها تبقى رائحة فقط. هنا نقول لا يضر هذا معفون عنه. كذلك اللون إذا كان اللون شديدا كلون الدم مثلا خلافا للبول مثلا. بمجرد أن يصيبه الماء يزول اللون، لكن الدم قد يبقى ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث خولة ولا يضرك أثاره ولا يضرك أثاره على أثار الدم حتى لو بقي اللون لون الدم قليلا فهذا لا يضر لأنه معفو عنه فنبد أولا في تطهير نبد من أول المطهرات هو أن يغسل لا تنجس والصحيح هو أنه ما ورد فيه بيان في الشرع بيان كيفية تطهيره نقول بأنه يطهر بهذه الكيفية مثلا لعاب الكلب سبع مرات اولى هنا يعني قيد، لكن مثلا باب الاستنجاء قال إما الماء وإما الاستجمار بحسب حال الإنسان هنا لا نقول بأنه لا بد من الاستجمار ولا يقوم الاستجمار مقام الماء أو نقول لا بد من الماء ولا يقوم الاستجمار مقام مقامه لأن هذا فيه يعني قد إذا قلنا بقول المؤلف سنقع في تناقض في مسائل أخرى ولذلك فالقول الصحيح أنه ما ورد تقيده في الشرع بعدد معين نتقيد بذلك العدد أما إذا لم يرد فيه شيء معين فنقول الأصل في التطهير أن يكون بالماء هذا هو الأصل لأن الله عز وجل إنما وصف الماء بذلك فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورة ما معنى طهورة؟ يعني يطهر من الحدث ويطهر من الخبث فهذه الأخباث التي هي الأنجاز الأصل في طهارتها أن تكون بالماء كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الماء إن الماء طهور قوله إن الماء طهور يعني يطهر الخبث ويطهر الحدث اذا فطهارة الخبث الأصل فيها أنها تكون بالماء لكنها قد تخفف عن المكلف إذا كان الماء يشق عليه مثلا كحديث النعلين إنسان إذا وطع أحدكم الأذب عليه فإن التراب له طهور لأنه لو كلفنا كل إنسان يصيبه النجاسه في حذائه كلفه أن يغسل الحذاء كلما أصابته نجاسه يغسل الحذاء خاصة قديما كان يعني الطرقات فيها كثير من هذه الأقدار وهذه النجاسات الآن هذه فيها مشقة فمن باب التخفيف أنه أن التراب له طهور كذلك المرأة ومسلم رضي الله عنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت رسول الله إني امرأة أطيل ذيني وأمر على المكان القذر يعني ما هي تفهم بأن الأصل أن تغسل هذا دور معروف عندهم ماذا أفعل يعني نمشي في الشارع نمشي ونمشي ونغصر فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده يعني إذا مرت بأرض فيها قذارة ثم مرت بأرض أخرى طاهرة فهذا لهذا انسحاب هذا التوب الذي أصيب بالقذر انسحابه بعد ذلك على أرض طاهرة يطهره ربما قد يبقى فيه شيء لكن الحكم الشرعي أنه طاهر من باب التخفيف وإلا لو كلفنا المرأة كلما خرجت الصلاة إذا رجعت تخصر ثوبتها ومعلوم أن نساء الصحابة المرأة فيهم ليس لها إلا ثوب واحد كيف تفعل؟ فهذا من باب التخفيف، لا من باب التقييد. ليس من باب التقييد أنه إذا قال فإن التراب له طهور، يقول لا لابد أن تمسحنا عليك بالتراب ولا يجوز لك غسله. إذا أصابك بول غلام رضيع يجب عليك النضح فقط ولا يجوز لك الزيادة. إذا أصابك المذي عليك بالنضح فقط ولا يجوز لك غسل الثوب. هذا لا شك أنه هذا القول هذا فيه. أخذ يعني بالظاهر دون نظر في المقصود من الشارع المقصود من الشارع هو التخفيف لأن علي رضي الله عنه لماذا سأل لأنه كان متقررا عنده أن المذي يغسل لكنه كان رجلا مذاء فشق عليه ذلك فأرسل من يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سأله هذا الصحاب قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينضح مكان المذى من باب التخفيف. لا نقول الآن لبيصبك أن قالهم من باب التخفيف. نجي جميعهم نقول لا. مادام أنه هذا هو الذي ورد فيه الأثر لا نزيد عليه ولا ننقص. يعني هذا فيه يعني تشدد على ظاهر النصوص. نعم. نوعاً بالكلمة الحديث فيه صريح. سبعه لهن بالتراب. هنا لا نزيد ولا ننقص. العدد محدد. نعم. بخلاف مثلا النجاسات الأخرى لم تحدد بعدد معين نجاسة دم الحيض أو نجاسة البول أو الغائط ما حددها النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش عدد معين إلا في نجاسة الكلب فنقتصر على نجاسة الكلب ولا يقاس عليه غيره لا نقص عليه الخنزير فنقص لعاب الخنزير أو الجاست الخنزير متى طهرت الغصلة الأولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعه المهم متى زالت عين النجاسه وأثرها صار هذا الشيء طاهرا فيعني هذا هو المقصود فليس هناك عدد إلا في لعاب الكلب فقط نعم الثلاث أحجار أو العلماء قالوا ولو حجرا واحدا إذا كان لثلاث مساحات هذا من باب تأكيد النظر باب تأكيد نعم نعم هذا من باب التأكيد لأن إنسان إذا مسح بحجر واحد هذا لا يزيد يعني النجاسة وإن كان سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في باب الخلاء في بيان هل الاستجمار كما يقول بعض العلماء يقوله أنه مطهر وهو القول الراجح منهم من قال إنه غير مطهر وإنما هو مستبيح أو مبيح للصلاة العلماء قال هو ليس مطهرا لكن القول الراجح أنه مطهر لكن الآن لو مسح ثلاث مرات ولم تزل العين النجاسة وقالوا توقف عند ثلاث لا يزيد حتى يحصل المراد الذي هو التطهير لابد أن يحصل المقصود الذي هو التطهير ونزاد على ثلاثة أحجار نعم نعم اذا كان تطهير يحصل بواحده يعني التطهير وان كان هذا فيه ربما نشقه العلماء قالوا انما يحصل التطهير اذا كان ثلاث مرات يعني هذا سياتي ان شاء الله تفصيله في موضعه قالوا ثلاث مرات هذه يعني اقل ما يحصل به التطهير لان مره واحده قد لا تطهر خاصه الحجر والكلام عن الحجر لانه سياتي ايضا في باب الاقتابه ذكر ما يقوم مقام الحجر مما ذكره العلماء كان الورق ورق الشجر وما شابه هذا مما هو طاهر فهذا يعني قد يعني يستغنى بواحده دون ثلاث المهم هو ان يحصل المقصود وهو ايصال ازاله عين النجاسه قال الماتي حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. ويطرر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. فما تنجس هذا يغسل بالماء. وسيأتي هل بالماء فقط أم غيره من المائعات؟ المؤلف هنا قال الماء. وهذا مذهب الجمهور والمؤلف سار على مذهب الجمهور كذلك الشارح الشارح وافق المؤلف على قول جمهور الفقهاء وهو أن زوال النجافة إنما يكون بالماء فقط وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجماعة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر المؤتخرين من العلماء قالوا بأن النجاسة تزول بكل المائعات الطاهرة المزيلة للعين والأثر كل المائعات الطاهرة يجوز إزالة النجاسة بها وهذا القول هو الراجح خلافا لما ذهب إليه المؤلف والشارح لأنه تقدم بأن إزالة النجاسة هي من باب التروك فمتى زالت النجافه حصل المقصود وابو حنيفه استدل قال بان الدليل على ان الطهاره تحصل بغير الماء ان الشارع قال فإن التراب له طهور وقال يطهره ما بعده فهذا لو كان الماء فقط هو المطهر لما جاءت هذه الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن إزالة النجاسة قد تكون بالتراب فقط. من يمسح قدميه بالتراب تزول النجاسة. إذا كان النجاسة قد أصابت يعني في الحذاء أو الخف مجرد أن تمسح بالتراب زالت النجاسة. كذلك المرء مجرد أن تسير في طريق طاهرة يحكم على ثوبها بالطهارة وإن كان قد أصيب بقدر. قال كذلك المائعات الأخرى وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هل هو المقصود هو إتلاف عين النجاسة فقط وحينئذ يستوي الماء وغيره من المائعات أو أن المقصود أن الماء فيه زيادة خصوصا له خصوصية على غيره من المائعات الذين قالوا بأن المقصود هو إفناء وإزالة هذه النجاسة المهم أن تزول النجاسة قالوا حينئذ لا فرق بين الماء وبين غيره وهؤلاء هم الحنفية وكما تقدم هو رواية عن الإمام أحمد واختاره أبو الوفاء معقين حنبل وكذلك من الزيمية وجمع كثير كبير من المعاصرين أكثر المعاصرين قالوا بأن غير الماء من المائعات الطاهرة إذا ذال عين النجاسة طهرة هذا المكان أو الثوم الجمهور قالوا الماء له مزيد خصوصياً. يعني الشارع اعتبره مطهرا أما المطهرات الأخرى فلم يشهد لها الشرع بأنها مطهرة لكن نحن نقول بأن الكلام هنا ليس في الطهارة من الحدث وإنما هنا في الطهارة من الخبث التي هي من باب التروك ليس من باب الأفعال نعم في باب الأفعال نقول لا يجوز الوضوء بالمائعات الأخرى لا يجوز أن تتوضا مثلاً بمائع لرفع الحدث لكن هذا المائع يصلح لإزالة النجاسة هناك مواد كيميائية مثلاً الآن تصنع وهي مائعة هي أقوى في تطهير وفي إزالة النجاث من من الماء لكنها لا تصلح لرفع الحدث نقول هي لا تصلح لرفع الحدث لكنها تصلح لزوال الخبث لأن المقصود من الخبث هو إتلاف عينه فقط المهم أن هذه النجاثة تروح بأي طريقة لذلك فهذا ينتقد على المؤلف لأنه بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول والاستحادة مطهرة إذا ما المقصود الاستحاله مطهره معناه ان استحاله النجاسه من شيء الى شيء شيء نجس يعني يتحول الى شيء غير نجس المؤلف حين إذن يقول بان الاستحاله مطهره اذا مثلا هذا روث البغال مثلا هذا نجس لكنه اذا تحول إلى رماد إذا احرق بالنار وتحول الى رماد بإجماع العلماء أن الرماد طهر. فهذا استحال كذلك هم يمثلون بالخمر إذا تخلل، والخمر إذا تخلّف هم تأثير طاهرة فالآن هذه الاستحاله مطهرة كذلك الجفاف النجاسة البول مثلا إذا كان في ثوب ثم أصابته الشمس والريح وجفت هذه النجاسة بحيث زال عينها لم يبقى لها أثر وليس لها ريح ولا طعم ولا لون هل يطهر الثوب أم لا يطهر؟ يطهر لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كانت الكلاب تدخل إلى المسجد تقبل وتدبر داخل المسجد النبوي وهذا جاء في صحيح البخاري قال وكانوا لا يرشون ذلك يعني كانوا لا يتتبعونها الأصل أن مدام الكلاب لو كانت نجسة ونجاستها لا تزول إلا بالماء كان الواجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الصحابة أن يتتبعوا الأماكن التي تكون فيها بالكلاب حتى تطهر من نجاستهم لكنه لم يفعل فهذا دليل على أن الجفاف لأن الطبرة تجف ستجف بالريح ولا بالشمس لأن المسجد لم يكن مثقفا مدام بالنهاد لكنه في حديث العربي كان يحتج الحديث الأعرابي قالوا فإنه قال أهل هريقوا على بوله ذنوبا او سجلا من المال العلماء قالوا لهذا المقصود به الاستعجال في تطهير المكان فقط للمقصود أن المكان لا يطهر إلا بالمال لا المقصود أن النبي عليه والسلام حتى لا يبقى هذا المكان نجسا استعجل بتطهيره ومعلوم أن الاستعجال بإزالة النجاسة خاصة في المسجد هذا أمر مطلوب شرعا لكن الحديث الذي جاء في البخاري وهو أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد وكانوا لا يرشون ذلك يعني الصحابة لم يكن يتبعون أما المكان في الكلب في دخل أي مكان سيتقاطر لعابه في الأرض لا أقول لا يشترط أنه ذلك في المسجد هذا اللعاب نجس وهو أشد من البول من بول الآذرين مع ذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام برشيه بالماء لأن النج هذا الجفاف إما بالشمس ولا بالريح يؤدي إلى طهارة هذه النجاسات فهذا الاستحالة مطهرة ولذلك فأعني ينتقد على المؤلف تقييده بأن هذه النجاسات إنما تزال يعني ما ورد في الش في الموصوف فقط. لا هناك أمور ورد في النص تخفيف عنها معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوفر عندهم الماء في كثير من الأحيان لم يكن الماء متوفرا فكان الباب التخفيف الآن هذا بول الغلام ما هو الأفضل الغسل ولا النضح نعم النضح ورد في الحديث لأن الغسل فيه مشقة تعلمون بأن الصبي قديما إذا كان غلاما كان الناس يولعون به الناس كلهم يحب ما كاش عندهم بكلاه يكوش ترفضه يعني ينجسك وهذا قوله نجس لكنه من النجاسة المخففة الآن لو كان كل صحابي يرفض الحسن ولا الحسين ويصيد واشه يديروح يغسل هو عنده ثوب واحد قميص واحد إذا اغتسل فيه لا يخرج من البيت باب التخفيف قال النضح. لكن الانسان نحن الان مثلا تدخل للبيت تفتح الخزانة عندك عشر اقمصه ولا عشرين قميص هاتخير ما شئت نحب اغسل وهذا اكمل في الطهاره فلا ينبغي عن التقيد يعني كما ذكر المؤلف والامر هذا واسع فالاصل فيه الغسل والغسل يكون الأصل في الغسل ان يكون بالماء وإزالة النجاسة تكون بالماء وبغيره من المطهرات أي مطهر يعني يؤدي إلى حصول المقصود وإزالة النجاسة فتزال به النجاسة لكن تقدم معنا في باب لعاب الكلب إلا لعاب الكلب فهذا هو الذي ورد فيه التحديد ذكر الكيفية والعدد ذكر سبع مرات وذكر أيضا التراب الآن لو زدنا على التراب مثلا نغسل سبع مرات اولى هنا بالتراب وبعدها نستعمل مثلا صابون فيه عطر جليل حتى يعني يكون الثوب أحسن هذا لا بأس به هنا لا بأس به لأنه فيه زيادة, على زيادة فيه تأكيد للطهارة وللتطهير، هذا فيما يتعلق في بيان كيفية تطهير النجاسات وسيأتي تتمة كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة المهم هو أن الأصل في إزالة النجاسة أنها تكون بالماء فإن أزيلت بغيره من المائعات أو حتى من الجامدات كالحجر فإنها هذه النجاسة إذا زالت عينها وزال أثرها من لون أو طعم أو ريح إلا ما يشق التحرز منها يعني مما فيه مشقة فهذا معفو عنه اللون الخفيف ولا الرائحة الخفيفة هذا معفو عنه فهذه الأصل في الطهار إذا زالت النجاسة بمائع طاهر أو بجامد طاهر فقد حصل المقصود وتطهر هذا المحل فكتفي بهذا القدر